وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى تقوى تهديكم إلى سبيل الهدى والرشاد وتجنبكم العذاب يوم الحساب أمة الإسلام إن رأس التقوى توحيد الله إن رأس الله توحيده فوحدوا الله في أقوالكم وأعمالكم وأخلصوا له الدين لتنالوا الفلاحة في الدنيا والنعيم والجنة النعيم الدار الآخرة أمة الإسلام بعد الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والتوحيد الخالص لله فدعا قومه المشركين من العرب إلى لا إله إلا الله دعاهم لأن يقولوها بأسنتهم ويعتقدوا معناها بقلوبهم ويطبقوها على أرض الواقع فيجتنموا الشراء والأوذان والأوذان والتعلق بالأشخاص والذواث ولكنهم استكبروا عن قولها لعلمهم أنها تنابي ما كانوا يعبدون من دون الله فقالوا كانوا ان رافض ارجنتلي اند ديفاينتلي تو اد밋 ذات ذير از نو ٹروت بریکٹ سوپ اللہ ويقولون انا لتركوا اليتنا ان التوحيد جوهر الذي بني عليه وهو اول الله الخالق it is the manaf phase the very first pillar of islam And of course the message of islam is based on the or the belief on the oneness of allah yadruna ila tawhid illahi wa ikhlasin ana a'tahem wa qad akhbaris ummatuhu an bait human to the oneness of allah to believe in the oneness of allah ان لا اله الا الله بس اجاد ذا فيرست ثين ذا ذو نو ترو جاد اكسب الله صلى الله الله في ربوبيته لا شريك وواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له في ذا ولا نظير له وواحد في عباب أولويته فلا ند له ولا معبود سواه أيها المسلمون إنه يجب على المسلم أن يسبق حياته كلها بتوحيد الله في أقواله وأفعاله وتصرفاته وكل أحواله قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فيوحد الله في ركوعه وسجوده وفي ذبحه ونذره وفي رجائه وخوفه وفي دعائه ورغبته ورغبته وفي استغادته كما يوحد الله في جذب طلب النفع ودفع الضر لعلمه أن القادر على رب العالمين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أيها المسلم إن المؤمن, يخ... إن المؤمن حقا إن المؤمن حقا يحافظ على عقل التوحيي يحافظ عليها من أن يضرأ عليها ما ينقضها أو يبطلها أو ينقص ذوابها ويجتنب الشرك بالله بجميع صوره لعلمه أن نشرك بالله مآله ما النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله أجنة ومأوه النار وما للظالم من صار ويجتنب السطاء والشبع لعلمه أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واسطة في جلب النبذ الضر وإنما الدعاء له وحده قال الله جل وعلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهم وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم والمسلم أيضا يجتنب فصل القبور وسكانها بالدعاء والرجاء لعلمي أن هؤلاء لا يسمعون دعاء من دعاهم ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال والذين والذي من دون الله لا يستطي نصركم ولا أنفسهم ينصرون أيها المسلم إن المؤمن حقا يزين توحيده بالأعمال الصالحة الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والسلة والدعاء والقراءة القرآن والتخلق بالأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة ووفاء العهود والذن العقول والبعد عن الجرائم والأخلاق الرذيلة هكذا حياة مسلم ولهذا المؤمن الذي زين توحيده بالأعمال الصالحة له خصائص تميزه عن غيره فمن خصائصه اتزانه في فكره وعقيدته ونظره السليم إلى ما حوله ومن خصائصه أيضا أنه ذو نفس مطمئنة وصدر منشرح وإرادة متينة يتقبل بأحدث الدنيا صبرا على البلاء وشكر في ومن خصائصه أيضا أنه لا يخشى عقبه في سيديه إلى الله ولم أوحمل رسالة الإسلام والدعوة إلى الله فهيستعين بالله ويصبر على ما قضى الله وقدر عليه ومن خصائصه أنه يمدل العون مع إخوانه المسلمين يتعاون معهم على البر والتقوى وكلما يعلم الألمة بالخير والصلاة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان ومن خصائصه أنه ذيح أنه ذي ذو عدل وإنصاب ومسامح ولو مع أعدائه ولا يجمن لكم قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو التقوى ومن خصائصه أنه ينظر إلى الحياة نظر تفاؤل ويعلم أنها دار عمل يزرع فيها للآخرة ويتزود لآخرته وتزودوا فإن خير ذا للتقوى ويعلم أيضا أنه بموته تنقطع آج أعماله وأن عمله مستمر إلى أن يلقى الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن خصائصه أنه يؤمن نصر الله وتأيدي لأولياء الله وتمكينه في الأرض وأن هذا النصر سواء بالظهور على أداء أو بالموت على عقيدته ويلقى الله بها مسلما إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومن خصائصه أنه يوالي إخوانهم المسلمين ويسعى في جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم ومن خصائصه تحكيمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقليل والكثير وأنه لا يقدم رأي من الأراء على متى الكتاب والسنة عليه قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شغ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن خصائصه أنه على يقين أن كل داني الله لا أن يجد عنه في نفسه وماله ولده فوصاب على كل البلايا لعلمه انها تمحص الذنوب وتلقى بالعبدي وما وفم حسبت وانتر الجنة ولما يتقون ولما يعلم الله الذي جاهد منكم ويعلم الصابرين ومن خصائصه انه صالح في مصلح لمجتمعه فنفعه, فنفعه عام ليس طال ذاته ايها المسلمون ان عاقية التوحيد اذا رسخت في افراد الجماعة المسلمة فلا بد ان ترك اثر ايجابيا على هذا المجتمع فيتحول مجتمع المسلم الى مجتمع طاهر عفيف قوي نقي ملتحف يحافظ على هويته الاسلامية ولهذا كان لزاما على المؤسس الإسلامية أن تنهر جميعا في المحافظة على هذه العقيدة فالمؤسس التعليمية تحافظ على هذه العقيدة من خلال مناهجها التي تربي عليها الأولاد والبنين والبنات تربة إسلامية لتقوي سلتهم بربهم وبدينهم وبنبيهم فينشة صالحة مفيدة فينشت صالحة مفيدة كذلك بالأسائل الإعلام لما تنشر من فضائل وأخلاق وما الصدى إلى المحاربة الأفكار المنحرفة والدعوات المشبوهة وهكذا كل مؤسسة مجتمع مسلم تحفظها العالي العقيدة لأن هذه العقيدة صمام أمل أم يحميها من الانحلال خلقي والانحراف العقدي ويساعد في جمع الكلمة والبعد عن الخلاف كله أيها المسلمون ويساعد هجم الكلمة والبعد عن الخلاف كله أيها المسلمون ما أحوج البشرية إلى توحيد الله ما أحوجهم إلى مدرب المعبود لا شريك له في ذهب الوقت الذي تقدر في رقيا في أنواع العلم المادية إلا أنهم فيأتن من أن هؤلاء لا يزن غالقهم وذنيتهم وجهدهم وضلالهم وجهد قلوبهم خاوية لا أمان فيها نفوسهم شقية لا سعادة فيها لأن الحياة الطيبة والسعادة إنما في عبودة الله وإخلاص الدين لله ومن شقائهم أنسع بعضهم في إيجاد فكر مادي منافل للأخلاق منافل للدين والأخلاق والقيم ومبادئ ما أنزل الله بها من يجعلها نظاما عالميا يحمل ساليمان به والخضوع لسلطانه والحق او الحق لا شك فيه ان الدين الذي ادعى البشريه ان تؤمن ويدخل في التعبد به ويدخل بسلطانه هو الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستور العالم اجمعين وما وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونديرا ولكن, ولكن اكثرهم لا يعلمون وهو الحق الذي حق سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو بالآخرة من الخاسرين ولهذا الدين المحبوظ بحفظ الله من التحريب والتبديل خصائص تميزه على الدين المحرفة المبدل المغيرة فمن خصائصه تصديقه بلسالات جميع أنبياء ومحافظة لرسول عقيتهم وثوابت شريعتهم قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل لنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن خصائص أيضا إلغاء العنصية لا في اللون ولا في اللغة ولا في الجنس ولا في القبيلة بل إنا سوا أكرموا أكرموا عند أتقاهم أكرموا عند الله أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون ومن خصائص هذا الدين جمع بين عمال الدنيا وصلاح الآخرة فهو كما يصلع دنياه ويصلع آخرته فلا تناقض بالأمرين ومن من خصائصه أنه يربع صاحبه إلى المسلم أعلى بالتهديم الخلقي والروحي ومن خصائصه أنه دين الرحمة والإحسان والمسامحة فنبي نبي الرحمة وما رسلناك إلا رحمة للعالمين ومن خصائصه أنه دين العدل فيرفض الظلم بجميع صوره إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذا دين حق هو الدين يجب تخضع له بسلطانه وتنظوي تحت عدله ورحمته لتتمتع بحقوقها الإنسانية التي ضمنها الشرع, الشرع الكريم. ايها المسلمون ان من اليمان ان من الله تعرضوا انبياء الله عليه وسلم والايمان بهم وان الله ارسلهم حجة للعالمين. رسولهم مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حق الا بالرسل وعلى راسهم سيدهم واكملهم وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم فان اجلاله وتوقيره ونصرته من شعب شعبتهم من شعب الايمان يؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور يا جماعه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وبعكس ذلك المستغرب ويستغرب من الناس انتك انتك انتك ترهم واخب واخب اخب طودويتهم ودنت نبؤسون يعيشون حال البهيميه يقول مقتلة وأفكاره منحرفة وإن زعموا العلم والتقدم أيها المسلمون إن من لازم الإيمان بالله أن تكون جريعة الإسلام مصدرا لأنظمة الأمة الإسلامية سياسي ادخالي وخارجيه واقتصادي وتعليميه وان الشريعه حاكمه على جميع شؤون الحياة صالحه لكل زمان ومكان ولا يجلم الناس بها والمستقيم ولا يجوز معرضتها باي تشريع مهما كان اصدروه ولا ان تكون سيسر سيسر سيسر ولا ان تكون اصول دينها واحكامها القطعيه مجال للنقد واخذ اراء الناس حولها بل كل بل إذا جاء شرع الله بطل ما سواه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسل أمرا إذا قضى الله ورسل أمرا أن يكون خير من أمرهم أن يكون خير من أمرهم من البشر طعن في هذا الدين بحج جواهية وشعارة زائفة قالوا طعنوا في بسلماته وثوابته بدعوى حرية الفجر والرأي زعموا أن الدين لا يصل لهذه الحياة لاختلاف الأحوال اعترضوا على القصاص والحدود بأنها تنابي حقوق الإنسان واعترضوا على إكرمراه ورفع منزلتها وحمايتها من كل الرذائل بأن هذه ما بتتساوت بالجلسين وزعموا أن الأمة الإسلامية إذا حقوا للشريعة إن زوت عنها القيان الدم وقت دون راقية وتخلقعت في نفسها هكذا زعموا وسمحوا الأنبوسين بالطعم الدين وتأوين صوصه وزعموا أن هذا هو الرقي ولا شك أن هذه المحاة الباطلة والدعاوة اليائسة إنما هي جزء من الحملات التي شنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة وتبديل تغيير إبعادها عن دينها وطمس هويتها وتقريب مجتمعاتها وتجر عليها من أنواع التبعية والذل لما لا يخفى أمة الإسلام إنما وإنه لن يصبح آخرها الأمة إلا بما أصابها أولها وإن أولها ذمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بهذا الدين وآمنوا بالنبي الكريم وبدووا بعنوسهم وأموالهم وبدلوا كل غالب ونبيس في سبيل زاد الإسلام وكان فكانوا خير الأمم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هم هذا الدعوة وهم هذا الدين وهم الرعية فنشروا عدل الله ونصروا المظلومين ونصروا المظلومين ونشروا دين ربي العالمين حتى عاش الناس بذلالك في أمن وأمان واستقرار وطمانينة فواجب عليهم محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم ونجر فضائلهم وعلى نجر الساعة إليهم بكل وسيلة فلهم من الحزاد ما هي ولم فضائل الجمة ما ينغمر فيه ما يظن أن نقصه عجب فيهم إن أصحاب محمد خير الناس خير الأمم يجب أن يجب أن نقتدي بهم في صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم وفهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر لهم أن أجلهم عليه هو ما فهمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربوا عليه تربية عملية شبت أخلاق الإسلامي فأسوله وفروعه وأخلاقه وقيمه وهذه السلف الصالح او السلف الصالح كما تعرفه العلماء وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند اختلاف المناهج والفتن والضرابات أن نلزم, أن نلزم سنته وسنة خلفائه الراشدين وقال فم أشكم فصير اخترابا كثيرة فعلكم بسنتي وسننتتيخلا بير الع فستفوا بها ع على النوااج وإيف ياكم وومدة مور فإن كل بعة بللاة ف السية ليس الدين الجديد ولا من متدع ولاهم في دا ذ لكتاب الله صل رسول وتتسيل الوحين عمل بما فرض الله هيجميعين. أمة الإسلام إن عاهل الإسلامي يشهد فتناً يشهد بالمصائب وفتناً مع الماء وماسي وتخريب الممتلكات وتدمير البني والبريطان وهذا يدعو إلى الأثر الشديد والحزن لأنه لا أثر الشديد والحزن العظيم فوادي وحكام الشعوب الإسلامية أن يجتمع علامة الأخوة بيت البلاد في شواري والتفاهم وحل الخلاف وحول رجاء المختلف الى احكام الشريعه ونبذ الخلاف والمحافظه على حق الدماء وعن استعمال الاستداع فيما يهدد الامه بما يهد الامه نحذرهم من مكائد اعدائهم الذي يحاولون زعزعة ما بشروب حكامها اذا الطائفيه للطائف البغيظة ولزعزعة الأمة ولزعزعة الأمة وسل بأمانها واستقرارها فالحذر الحذر من مكائد أعدائها إنما من هذه الأعدائها الصائف أن تحيى التضامن والتعاون بين المجتمعات المسلمة فيا أيها المسلمون عندك أساس عظيم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جمعت قلوبكم وحد الشملكم فابنوا عليها من المحبة والمودة وضعوا اللبنات فوق اللبنات ليدك يا أكتب المحجبين المسلمين تباد خبرات بينكم في سبيل الاقتصاد والتجارة والسيادة والعلوم العامة وكل ما تحتاج متوليه ليكون التفاهم على المسائل المصيرية والهم المشتركة والجهود تبدل في سبيل ذلك أيها المسلمون يحقق هذا المسلمين أمرين عظيمين أمرا سياسياً وهو قدرة حكام المسلمين وشعوبها على أن يديروا بلادهم ومحض إرادتهم من غير إملايات خارجية وبالاقتصاد أن يزيم عدل تائم للإنتاج واستقلال الخيرات والخامل في بلاد الإسلام وتشغيل عيد العاملة والاستعانة بالعقول النيرة تنفع الأمة وأن لا تفارق ولا تهاجر إلى غير الإجيار الإسلام أيها المسلمون إنما يخز أمه من العلال والعرام الأخلاقي والسلوكي تربية النشي والأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وابعاد الشريء المكرات عنهم وقضع كل وسيلة تغضي العرام الأخلاقي من سهول وتبرج واختلاطه واختلاطه من جنسيه والسماح للقوضائية بالنشر والعري والتبسق والإنحلال الأخلاقي من كتب مجلات وإبعاد شبابنا عن هذه المنكرات عسى الله أن يمنع بالتباتل على الحق فلابد من توعية صادقة لنحذر الأمة من هذه الوسائل المدمره أمة الإسلام إن المال عصب الحياة وسلق الأمة وتقدمها وحل مشاكلها فعلى رواسفة على أرباب الثروات وعلى صناع القرار أن يجل الأمة إلى أن تصرب هذه الأموال في مشاريع داخل بلاد إسلامية لتقويتها لتقوية اقتصادها وتهيي فرصة لشبابها وأن, وأن نعلم أن هناك أموال مودعة لبعض الأبناء المسلمين في غير الإسلام من في غير الإسلامية مما ساعد على نمو وتقدمها ولو كان هذه الأموال تستعمل الإسلام ذا أدى إلى نمو الاقتصادية وإقامة المشاريع العلمية والاقتصادية بالأمة وهذا الأمر هو الذي نستطيع بسطه أن نعالج الفقرة والتخلف والبطالة أمة الإسلام أمة الإسلام أن نعالج والتخلف أمة الإسلام أمة الإسلام إن أمبث الإسلام ما أحوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلي والمادي إلا أن عند تخلف في الجانب الروحي والأخلاقي فقدوا عدل عدل والإنصاف والرحمة فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام التي رحم الإسلام والحيوان وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمع لقوي بأيب الظلم والعدوان ولا يعطي حق النقل لميزة العدل ليضرب بحق الضعف على الحائل وليضرب بحق الضعف على الحائل وليكون وتحدون ولي العالم لأسمي المصالحهم الخاصة فلو كان ميزة العدل هو بين الناس لأن ما أسلمه وقع البشرية من هذه الفوضى والعال والتخاذل وتصير الحسابات الأروع على دماء المتمسلمة وإبع شعوب كثيرة لمصالح مادية أيها المسلمون يا أي شعوب الإسلام اشكروا الله جل وعلا أن كرمكم بالإسلام وهداكم لهذه العقيدة الصحية فاشكروا الله عليها واحمدوا الله عليها وحريصوا ورحمة الله ورحمة الله وتعاونوا معاشون عقادتكم فيما يصنعوا شعوبكم ويقوي اتصادكم ويجنبكم الزلل واحذروا من الدسائس التي حلعص بكم في ظلمات وأمو الثالثونها أمة الإسلام إن هناك شعار في هذا الزمن بين بين المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمتراطية غير مرتبة بالشرح الإسلامية وتقر كثيرا من المنكرات وهذا بلا شك بدعوى الحرية الشخصية وهذا بلا شك ينافذ تعاليم الإسلام يخالب الكتاب والسنة ووصول الشريعة فإن شريعة الإسلام هي القادرة على التوفيق بين الشعوب بين الأفراد والحكام ولا يخرج شيء من تعاليم الشريعة لعن طاق الإسلام فيجب أننا أن نحافل على ديننا وأن لا تنازل على حق من حقوق الإسلام مهما كانت الأحوال قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة منر تتبعها ولا تتبع أخواء الذي لا أعلمون إنه لن عنكم عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضه لبعض والله وليم التقين أمة الإسلام إن مما أفس الأمة امتشر الشعولة والسخل والتنجير بين أفرادها الذي أفسى العقيدة وأمشى وإنشاء الخلاف ودم الوسر وأضرب الأمة وأضرب الأمة وأوقى مشروب الفساد وقطع صلتها بربها وتعلقها بهذه الخرفات والضلالات ولا شك أن السهر تعلمه وتعلم كبر وضلال وما كبر سليمان ولكن الشياطة كبروا يعلمنا السعر الآية وقال صلى الله عليه وسلم اجتنوا السبع الموبقات وذلك الشرك والسعر فاشتجموا الله عباد الله إن خير إن الإعلام في الزمن خير وآدات لتوفر توعية الشعوب والناس والشعوب وتولي منها خير أو الشر ولكن للإعلام الإسلامي تميز عن غيره فهو إعلام إسلامي يدعو الإسلام ويصل ويصلح بالأمة ويحل مشاكلها فعلم الصفق فيما ينقلون وما يدعو الحلول وأن يكون عونا للدعاة والدعاة والعلماء وهو الفضل بالتبصيل الأمة يكون الإعلام جادا في عرض قضاء الأمة وحلها بالحلول السليم, السليم الماسبة وأن لا يتعب الصميدان من برن للسوء والفساد أيها المسلم أيها الحكام إنها من شعوبكم أمانة في أعناقكم اعتملكم الله على رعايتهم فاتقوا الله فيهم وابذلوا كل جهدكم في تحقيق صلاح حياتهم الكريمة وذبع معاناتهم و... والسعي فيما يحقن في الحياة الكريمية الكريمة كما يريدون أيها وسلسون بالعدل والإنصاب فإن العدل والإنصاب من أسباب التقارب القلوب وحل المشاكل أيها المسلمون لقد علمتم وقرأتم ما حل بك من دول اقتصاد الاصطناعية من ازمة منتحات اقتصادية وازمات مالية اوقعتوا في مشاكل عجزوا عن حلها وهذا والله اعلم من اقوى اسبابه المعاملة الربية الربوية والانظمة الربوية فان الله اخبرنا ان الربا ممنوع ببركة ينحق الله الربا ويربي الصدقات فعلى المسلمين ينتبهون بسهم ويخلص اقتصادهم من الربا بجميع أنواعه فإن هذا خير ومبركة شباب أيها الشاب المسلم تحمد قوة جسمية وقوة قدر جسمية وقوة ثقافية وعواطف جياشة فاتق الله واستعملها في طاعة الله ولتقلك شخصية متميزة شخصية التبسك بالدين والدعوة إليه وحضر التميؤ وتقريد الآخرين أيها الآباء والأمهات نحن في زمن كثرت في المغريات وأنواع الفتن التي صررتنا عن دين الله وأبس أخلاقهم وشغلتهم بالضار فعلى العلماء وبعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء وعلى المربين ومراكد التربية أي حروبهم أي بصلهم ويحذرها من هذه الوسائل المدمرة وآثارها السيئة التي لا خير فيها أيها الدعاة إلى الإسلام أيها الدعاة والعلماء اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله شربكم بالدعوة إليه فاقبلوا هذه البشراء إن الله يقول ومن أحسن قولاً ممن داع إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من والله يقول والتكون من أمة يدعون إلى الخير ويأمر المعروف وينهون عن المنكر وأولئك المجحون ادعوا إلى الله دعوة صادقة ادعوا الى الله لمنهج واضح منهج واضح في ظاهره وباطنه اقذوا بانبياء الله ورسله فانهم دعوا قومهم الى دعوة صادقة وفيما قوم اعداء وفيما قومهم منهم ولكن الشقاء يغلب على من شاء ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس على كثير من الناس فيحول بينهم الهدى والتكوى لم تسلم إلى أنبياء الله يقول قوم هدنهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فعلم تأهود أنه جاءهم بعباة الله ويقول قوم صالح لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتلهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا وإننا لفي شك من ما تدعون المريب ويقول قوم الوضلي والسلام اخرجوا آلهه من قريتكم انهم اناس طاهرون ويغلقهم شعيب شعيب اصل قوم شعيب اللي شعيب اصلااتك تأمرك, تامرك ان نترك ان نعودها واصلااتك تامرك ان نترك اي فلايك امرك ان نترك اصلا تامرك ان قال له شعيب شعيب اصلا تامر تترك ما, ما او ان نعل بها وما نشاء انك لا الحليم الرشيد وأبو الخليقون إيه أيها المسلمون ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واضح من أهل دعوته إلى الله واضحا جليا يعرف قومهم من ذلك قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجهدون ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا اله إلى الله لإخلاص الدين لله وإخلاق الكريمه يسأل ابو سفيان يسأل هرث ابا سفيان عن دعوه محمد بن صلى الله عليه وسلم يمركم؟ قال الا ماذا يمرق قال يقول اعبدوا الله لا تشقوا بشياء ودعوا ما كان يا ابائكم ويامرنا بالصلاه والزكاه والصدق والعفا والصلاه قال اي قال ما جرمك يكفي فقط هكذا محمد صلى الله عليه وسلم دعاده الإسلام ادعوا الامج القويم الى منهج واضح في احوالي كلها وايكم الدعوات المشبوهة المغلبة التي لا يدرى وراء ما وراها تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها الا رموزها وبسائر الناس لا يدرون عنها مخفي الأمور دعوة سياسية مغلبة لا تدير الدين والاستقوى دعوة تتوزق ولا تجمع وتوحي ولا نحن الدعوة تجمع ولا, ولا تبرق وتوحد ولا تمزق إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في مناهجها وتعاليمها لا دعوة مغلبة لها صور صور ظاهرة وباطنة نريدها دعوة صادقة لا حذبية وتجمعات نريدها دعوة إسلامية قائمة المهج القويم الذي بعث الله بخاتم الأنبياء والمرسلين فجاج بيت الله الحرام أشكر الله أن هيا لكم صلى الله عليه الحرام وأعانكم على ذلك حفظكم بالدين المقدسة وها أنتم في عرفات متظاهرين منظهر التوحيد في أن نهتم ربا واحدا وتنتسبون إلى دين واحد وكلمتكم لا إله إلا واحدة وتقدياكم بمبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وآذر الهرف العظيم وأنتم تنتسبون إلى أمة واحدة تجمعها عقية إسلام وخوة الإيمان فأحذروا الشعارات فأحذروا الهتابة وطنية والشعارات القومية والرايات العصبية نحن في بلد الحرام في تكبير وذكر وطاعة لله أيها الفجاد اجعلوا منها التجمع سبت أهل قلوبكم وعصفتكم وأن تكون إذنه واحدة قد أعدائكم وأن لا تكونوا عونا لأعدائكم عليكم وعلى إخوانكم المسلمين أيها الحجاج إنكم أتيتم إلى بيت الحراء فوجدتم حرما آمنا رخاء سقاء قد هيأ الله الأمن والإطمئنان ورغد العيش فاشكروا الله على هذه النعمة وعرفوا لهذه الحقها وما كيف حقها واسأل الله للتوفيق والسجاد واحتلموا أمن هذا واحتلوا كل أنظمة التي وضعت لأجركم وراحتكم وعرفوا قدر هذه النعمة وقوموا لله بما يجب أمة الإسلام إن الله جل وعلا هيا لبيت الحرم الشريفين الحرم المكة الشريف ومسجر رسولي صلى الله عليه وسلم في هذه الدوة مباركة حكام ورجان الصادقين بذلوا كل جهدهم في استقرأة الحجين وأنفقوا كل غالب ونفيس ذلك في هذه في سبيل ساحل امه فمنذ ان ارسلت منذ ان قال الله بجنبي توحيد هذه الجزيره وجمع شملها وارساء الامر في ربوعها وارساء الامر في ربوعها وقال هذا البلاد ابنه البار الكريم كل واحد له مساه في هذا الحد وكل يسعى لتحقيق مصلحه الحديث فما هذه التوسعه الضخمة والتسهاله الهائله فما هذه التوسعه الهائله وما فما تجاهله والمشاريع الضخمه والخدمات المتكامله بذة الأموال والرجال والرجال الأمني والتوعية والتوصحية وكل ما يحتاج من خير استرد دولة جميع إمكانياتها فجزا الله خالي الحرمين هو لعدي خير الجزاء والتواب والشكر موصول لخالي الى ارسال مذكره موصول لوزير الداخلية والمعبي بما قاموا واجب واشكو منصول لخالي الى هذه المنطقة خالد بيصل رئيس لجهاز الامن المركزيه وما قاموا بالواجب فجزا الله جميع خير واعادوا خيرا على ذلك امه الحجاج بيت الله الحرام أنتم في يوم عرفه هذا اليوم العظيم أفضل ايام الله على الاطلاق فالحمد الله على هذه النعمه هذا يوم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة أنزل الله به على ربي ورسوله محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا يوم أقسم الله به بكتابه العزيز وشاهديه مشهود هذا يوم هذا يوم عتق من النار يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يعتق الله به عبيدا, عبيدا من النار مثل يوم عرفه وإنه ليدنو فيباعي به العباد اشكر الله على هذه النعمة وقوموا لله بما عليكم أكثر الدعاء في هذا اليوم فخير الدعاء في دعاء يوم عرفه وخير ما قال النبي من قبل أنبياء يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديم هذا يوم من حبل سمعه وبصر ورسان غفر الله له في هذا اليوم يتزرب لله في هذا اليوم فيباهي بأهل الله السماء انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً واحي اشلكم اني قد غفرت لهم قد نرسلكم فيا يا اخوه يا ايها الذين امنوا اني قد غفرت لهم فجدوا واجتهدوا في هذا الموقف العظيم وتحر حدود عرفه وقوفوا بها الى غروب الشمس صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما تعلمون ان شاء الله ان صلوا الى مزدلفه فصلوا بها المغرب والعشاء وبيتوا بها معظم الليل والعد حقا ينصره الى بعد نصف الليل ليقضوا لي ليرموا جمرة ويكملوا حجهن أيها الحاج الكريم اتق الله في نسوك وأدياك ما أمرك الله به قف بيعرفة بيتم المزلفة ارمج من العقبة احرق او قصر رأسك طف بالبيت واسرع منصر المنوه ارمج بيتمين وارمج مارف اليوم الحادي عشر والثاني حتى انت عجلت وانصر منت عجلت اول يوم الثلاثين تأخرت الحجاج الكرام ايها أوصيكم ونسي بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله حافظوا على هذه الصلاة الخمس فإنها, فإنها عمود الإسلام والرقن الثاني من أركان الإسلام حافظوا عليها في أوقات جماعة واعلموا أن من ضيعها أو فرط فيها يخشى أن لا يقبل عمله فيا أيها الحاج تب إلى الله بهذا اليوم من جميع الذنوب إن كنت ضمن العباد في دمائهم أموال وعراضهم فتب إلى الله تبير اللهم جميع سيئاتك وخطاياك مهما كثرة وما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أمسهم لا, لا تقنضوا من رحمة الله ان الله يغفر لدنه جميعا إنه غفور رحيم والله يقول وهو الذي يغفر التوبة عن, عن السيئات ويعلم ما تفعلون مول الله وسيؤون دين الله وأدوا ما أوجب الله عليكم وتوبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم لعلكم تفنحون اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق المسلمين ضاعتك اللهم أغفر للمسلمين واللهم أغفر للمؤمن والمؤمنات والم... والمسلم والمسلمات وأعلى بين قلوبهم وأصدات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأهدهم سمد السلام وأخرجهم من الظلمات النور اللهم يحجنا مبرورا وسائلنا مشكورا وذنبنا مغفورا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله من خير اللهم سد في أقواله وأعماله وأمد بالصحة والسلامة والعافية ووفقوا ما تحبه وترضاه اللهم وفقوا لعهده سلموا كل خير وسد في أقواله وأفعاله اللهم أمن في ألطاننا واصل الله تأمرنا وفقه من سنطاعتك اللهم ارفع البلاء المغرمين المظلومين اللهم ارفع البلاء على المظلومين وانصر على انبغى عليهم انك على كل شيء حذير ربنا ارفع لنا ولاخوان سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين امنوا ربنا انك رؤوه الرحيم ربنا اتنا بالدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل الاحسان وإيتاء للقربى وينهى على الفعشاء ومن كيبغي يعيضكم لعلم ذكرون فاذكروا الله العذر جاتركم واشكروا على عموم يجدكم ولا ذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر اللہ اللہ